لعن الذين كفروا من بهي إسرائيل على لسان باود وعيسى بن مريم ذلك بما عفوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلون لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَن فَتَحُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ وَال نَبِيٌّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَسْتَخْدُوهُم ما أَوْلِيَاءَ مَاتَّخَذُوهُم أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لتجدن مَا أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَن تَجِدَ لِأَكْثَرِهِمْ وُدًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إنا ذَلِكَ بِأََّ مِنهُم تِّ فيينَ وَذبانَ وَأَهُ لا يستكبرِوا